الفات هذا رسولنا حبينا وشفيعنا وقرت عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وأخوان من النبيين سالين وازواجهمات ومن هذه وجميع أصحاب رسول الله وصرام صار منهم المهاجرين وجميع التابعين التابعين ثم الى <سؤال> رسول <سؤال> الامام ابن مهاجر الله ان شاء شد ابينا ابن ان شاء ثم رسول الشيخ محمد علي الفاروق ثم ابي عبد الرحمن السجب ثم رسول الحبيب عبد الله بكار الجروس ثم رسول الشيخ بكار بن سالم ثم رسول احمد محمد الحفي ثم رسول الحبيب عبد الرحمن محمد الجوري ثم الى رسولنا الحبيب مر عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بارس ثم الى امام حاج عبد الله بن الحداد ثم رسول المحبيب حسن بن صالح البحر ثم الى حاج عبد الله بن حسين الطاهر ثم الى رسولنا الامام الحبيب أن طارب العطار وصله فرايح ثم إلى رسيدنا وإمامنا وشيخنا وجدوتنا الله أبن عالي بن محمد الحبشي وصله فرايح أبن عيسى الواجي والأخوان باب الله محمد الحجاج وزواجه والمنتسبين إليه مجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأجدكم وأتنا وأجدكم جميع أولياء تبديه الخصوص حسين صاحب الأربعان عاري بن عبد الرحمن حسين على الطارس جميع أولياء تبديه أن الله فيهم ويرحمهم ويجعل مستقر الله مع نبينا سديقين وشهداء صالحين and أننا سأل الله القدير تعالى نعالكم مجمعين وتعلّفين فقنا وياكم بالدين وهدنا وياكم سواء السبيل علمنا وياكم التويرة عنا وياكم مجمعين علماء اتقا صلاة وأنظافر ذنوبنا واسترايبنا وشكروبنا وقضي حاجاتنا كلها الدنيا ويهال أخرى ويهام بسننا وأهلنا, وأهلنا ولدنا أخوانا أصحابنا ومن أوصانا بالدعاء وشُرِّر لنا عافيم بترانا واملي من السر وعنا الخير رجعنا ورزقنا وياكم مجمعين رزاقا كثيرة طيبة بدون دعاب ولا مشقة مال الله طف العافية والصحة والسلامة توف بريدا وأن الله يجعل هذا المكان معمور بالخيرات والبركات والمسرات وعنا تنظف لل穆سليمين ويرحم المسلمين وأن الله ينصر المسلمين صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك ملاك صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يصنع ألف تمن لدينا خاصة بدأ المسلمين عامة لنا وياكم جميعا للطمئنان والرخاء السعالة وعند الله يجعلنا وياكم بهذا الشهر العظيم من العائدين الفازين الضافرين الطارب بالعالمين يعيد علينا وعليكم وعليه لنا ولادنا والحاضرين جميعا والأمة محمد جميعا سنين وعشر سنين وعوام bagi orang-orang di khairat dan masyrakat, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kami berjemaah insya Allah di tengah jemaah di maut. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada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 صلي على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صلي على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صلي على محمد المصطفى المختار المحبب يا ربي صلي على محمد صلي على محمد ما لا بدر وغاب غي يا ربي صلي على محمد ما لا بدر وغاب غي يا ربي صلي على محمد ما ريح نصر بالنصر يا ربي صلي على محمد ما ريح صلي على محمد ما صارت العيسى بتنسابص يا ربي صلي على محمد ما صارت العيسى بتنسابص يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينساب. صلي على محمد وكل من للنبي اصحان. يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي اصحام. يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان ازنا. يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من اذنان. صل لي على محمد وبلغ الكل كل ما طلب يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل ما طلب يا ربي صلي على محمد واسลก بنا ربي خير ما ذهب يا ربي صلي على محمد واسลก بنا ربي خير يا على محمد وصلِح وسهل ما قد صعب يا ربي صلِي على محمد وصلِح وسهل ما قد صعب يا ربي صلِي على محمد أعلى البرايا جاهن وأرحاب يا ربي صلِي على محمد اقصدك عبد بالحق أعراب. يا يا رب صل على محمد اصدق عبد بالحق أعراب. يا يا رب صل على محمد خير الورى من هجاً واصواب يا رب اغفر على ما طير يمن غنى فأطراب. يا ربي صلي على محمد ما طير يمن غنى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي اللمباريكاني ولاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا ان فتحنا لك فتحا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه رحيم فإن ولو فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكات وهو رب العرش العظيم Ya ayuhan Nabi, inna arsalna kashidah, wa mubashirah, wa nazira, wajahilillahi bizaahih, wa وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أجداد وعلى الكفار رحماء وبينهم ترى هم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ك زرع إن أخرج شطه فأزره فاستغلط فاستوى على سجيه يوجب الزرع ليا غيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم ألفيرته وأجر عظيم. اللهم صل على وقد هو يصلون على النبي يا ايها الذين الحمد لله القوي سلطانه الواضح برعانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعلم الجوى عظم شأنه خلق الخلق لحكمه وطوى عليه علمه وبسط له من فائض المنة ما جرد به في أقدار الجسمة فأرسل إليه مشرف خلقي وأجل عبيدي رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلقي هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والولوك جل هذا من الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في أي كلم محمود فتعطر بوجود يا أكناف الوجود وطرزت برد العوائم بإقرام واسع تجل ينغضى انتشار فضله بالقريب وشاسع فاله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر انتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله علىها يا قلب سروره قد توابع عمل أنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون باجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى في مجي وتعالى لاحظته العيون فيما اتلته بشرا كاملا يزيح ملاا Rajah memang keadaan nafahat, di keunian dan سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق تَبَارَكَ اللَّهُ مَنْ لَا يَنْكَرُ بَشَّرَتْنَا آيَاتُهُ فِي ذِكْرٍ حَكِيمٍ بِمَشَارَتِي لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم صَلَّى مُبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَجَدَ لا إلا الله دولا شريك له شهادة تعرب باللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإزعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإزعان والتصديق شوائده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 عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذرا فبلغ الرسالة وهد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا مجيئا الله عليه وسلم من تنتكر من الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزدى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية صلاه يتصل بها روح المصلي عليه بينه و الله فينبعث في قلبه نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعنايه الله في حزبه وعلىى وصحب الذين ادجو صهوه المجد بكربه وتفي يغض الاله الشرف الاصلي يودي وحبه ما عطر الاقوان وسلم وبارك عليه وعلى اله اما فَلَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ فِي الْعَالَمِ الْقَدِيمِ بِظُهُورِ إصرارِ التصويرِ بشأنِ البشرِ الكريمِ بالتَّقْدِيمِ والتَّكْرِيمِ نَفَذَتْ قُدْرَتُهُ الْبَاهِرَةُ بِالنِّعَمِ الْوَاسِعَاتِ وَالْمِنَنِ الرَّامِرَةِ فَانْفَلَقَتْ بَهْوَةُ التَّصْوِيرِ فِي الْعَالَمِ الْمُطْلَقِ الْكَبِيرِ عَنْ جَمَالٍ مَشْهُودٍ بِالْعَيْنِ خَاوٍ نُوصُ فِي كَمَالِ الْمُطْلَقِ فتنجل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو الجمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره ومعوضع خروجه وقضت الأقدار رازلية بما قضت وأضرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في العصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا خير ونورا حير الأفكار ظهور وفهر فتعلقت إمة الراك من هذه الحروف بأن يركم في هذا الجرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسن تفي بعشر معشار أوصى في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بياذ النور المبين <تصفيق> وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشف المخروجين وما أكرمه الله بي في مولدي من الفضل الذي عمل حالمين وبغيت رايته في الكون مشوعة على مر الأيام والشهور والسنين دعي التعلق بهذه الحظرة الكريمة ولا عجت شوه إلى سماع يوصى فيها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامنة فادخل في شفاعتها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 فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ولوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتقريم أبيه الكريم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 حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتم صط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم. أشغط الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا منذ علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر قنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بأولام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مضى ضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلي في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا حين قرب آوان وضي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله والقدرة كشفت جنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة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 في الأولين اللهم صللي أسلم على سيدنا محمد في الآخرين <تصفيق> اللهم صللي أسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحي <تصفيق> اللهم صللي أسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى زلايا <تصفيق> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات خالصة والصلات الموصونة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافره، وعلى باب عزته تحط الرحال فتعشها منه هلف يضاد الله. تودّه إليك بيشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عماد رسالته العالمية أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ شرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحافظة المقصود الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل إدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك يا جل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك تراب من أحبابه.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 في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين رجايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية you know تتقبل منها ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائب اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من النخيل اللهم إن لنا أطمعاً في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا اللهم إن لنا أطمعاً في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنوناً جميلةً هي وسيلتنا إليك فلا تخيمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفر والمسيئة بالإحسان والسائلة بما ساء والمؤاملة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصرها الحبيب وواثر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالينا وأهل قطرنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعارم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى والصورة وكبلهم كربة المكرم بِاللَّهِمَا بُرْبَدَ الْمَغْرُوبِ وَقْضِ دَائِنَ الْمَدِينِ وَأَفْرَنَ الْمُدْمِيِينَ وَتَجَبَّلْتَ وَجَدَ التَّارِمِ وَجُرْ رَحْمَتَكَ عَلَى عِبَادِكَ الْمُوَمِّنِينَ الْمَعِينَ وَكَفِي شَرَّ الْمَوْتَى دِينَ وَالْمَالِبِينَ حسن عاجل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيجهم بتعيد من عندك نصر على المعالدين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلاء وفي الحرج المكين. الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين. واخدم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه يوما إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العجة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليكم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة السلام عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة بالعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة. الحمد <سؤال> لله وعليكم السلام <سؤال> عندي ايدي على الراوتر مش ناقصه شرات لنا نعمه طالعه والموضوع يعلم كربا علينا منك يا سمارم وتضعن انت بالرحيم برحمتك يا رحمن الرحيم الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين صلى انتم Ya ni ma'lqiban naji bagi